السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فشرعنا في أركان الإيمان الستة وذلك ب ثاني الركن الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالله تعالى هو لب الأمر كله وأصله الذي تبنى عليه كل الأصول الأخرى ومن الإيمان بالله عز وجل كما ذكرنا أمس هو توحيله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ومن ثم يتطرق العلماء دائما إلى تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة وبدأنا أمس في شرح توحيد الربوبية وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله فهو المدبر للكون وأمور الكون وأمور عباده وأنه المتصرف وحده لا شريك له وأنه مالك كل شيء ورازقه وخالقه وهذا التوحيد ذكرنا أنه يقر به أو تقر به المخلوقات جميعها بالفطرة نعم إن الفطرة قد تلوثها أشياء تعتاري الإنسان، ولكن الأمر، ولكن المرأة لو ترك بينه وبين فضله، لا أقر بكل ما أمر الله تعالى به. ومنه حديث عياد بن حمار المجاجر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الله عليه مسلم إني خلقت عبادي حنفاء، فجذلتهم الشياطين. فأمرتهم أن يعبدوا من دون ما لم أنزل به سلطانا فهذا التوحيد التوحيد الربوبية قلنا لا يختلف فيه اثنان إلا عنادا واستكبارا وذكرنا لكم أن من ركز وعظم هذا النوع من التوحيد حيث يقتصر عليه فقط هو لا بد من تعظيمه ولكن من يقتصر عليه فقط فإنه لا ينفعه عند الله ذلك لأن هذا التوحيد توحيد الربوبية كان قد أقر به المشركون من قبل ولم ينفعهم ذلك شيئا ولم يغني عنهم عند الله شيئا في المقابل ربما استهان به بعضهم جهلا منه أن توحيد الربوبية هو دليل على ألوهيته سبحانه ثانيا كيف لنا أن نهمل تلك النصوص الآمرة بتوحيده سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والملك والتصرف وغير ذلك ثالثا نحن ندرك جيدا أن القضاء والقدر داخل في أفعاله سبحانه إذن فكيف يمكننا إهدار هذا النوع من التوحيد فلا بد من تدريسه وتعليمه للناس ولما كان توحيد الربوبية لم ينفع من أقر به كان لابد إذن من الإقرار بالنوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الله سبحانه في الألوهية وتوحيد الله تعالى في الألوهية أي توحيده أو إفراده بأفعال العباد ما يسمى بإفراده بأفعال العباد يعني يشوف الربوبية هي توحيد الله في أفعاله الآن توحيد الألوهية يتعلق بأفعال العباد بأفعال العباد يعني دائما الربوبية من الله إلينا والألوهية منا إلى الله الأفعال التي تأتي من الله شو نسموها؟ كالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك نسميها توحيد الربوبية لأن كلمة الربوبية هذا ومعناها معناها لو تأملناها جيدا من أين اشتقت كلمة الربوبية أي من التربية فالله عز وجل يربي عباده على النحو على ما تقتضي حكمته وإرادته ورحمته فهو يربع عباده يتصرف في شؤونهم يملكهم زيد يرزقهم يخلقهم يدير أمورهم هذه ربوبيا الآن أفعال العباد تلقاء الله توجاه الله عز وجل هذه ما تسمى بالألوهية أي نوحده سبحانه وتعالى في أفعالنا, أفعالنا التي أمر الله تعالى أمرنا الله تعالى بأن نفرده فيها إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد وما يسمى بتوحيد العباد أيضا يسمى توحيد العبادة وتكلم التوحيد العبادة أشمل أشمل وأدل على المقصود أدل على المقصود لما سنراه بعد حين إن شاء الله ومعنى إذا سألك سائل عن توحيد الألوهية فقل هو إفراد الله سبحانه وتعالى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والخضوع والطاعة المطلقة إفراد الله بالعبودية والخضوع والطاعة المطلقة فلا يشرك فلا يشرك فلا يشرك به أحد كائنا من كان فلا يشرك به أحد كائنا من كان لقوله عز وجل ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال عز وجل إياك نعبد ومعنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك لا نعبد إلا إياك فإياك نعبد تفيد الحصر أي لا نعبد إلا إياك وهو معنى كلمة الحق لا إله إلا الله توحيد الألوهية هو معنى كلمة الحق لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وتوحيد الألهية هذا توحيد الله في ألوهيته أو توحيد العبادة قائم على أمرين قائم على أمرين تدل عليهما الشهادة. أولهما إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره. ثانيا أن يعبد بما شرع، أن يعبد بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكلمة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام داخل في توحيد الألوهية لأنك لا يمكنك أن تعبد الله على مرادك أنت ولكن تعبده على مراده هو سبحانه وتعالى فالأفعال أفعالك تجاه الله ينبغي أن تكون على وفق ما أمر على وفق ما شرع إذا أمرك بشأن تتفعله فتوحيد العبادة داخل فيها القرار الثاني بالشهادة وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا تدرك جيدا يعني كلام أهل العلم قديما ما كانوا يتكلمون جزافا عندما يقول مثلا ابن تيمية رحمه الله وووومنشأ غلط أهل الأهواء أن لديهم خادشا في توحيد الألوهية لما تصيب أنت أهل الأهواء الذين مثلا يتعصبون للآئمة أو يتعصبون للشيخ أو يتعصبون للطريقة فهؤلاء لديهم خدش لا التوحيد بمثابة المرآة بمثابة الشيء النقي الصافي هؤلاء لهم خدش في توحيد الألوهية لأنهم لو أيقنوا جليا أن توحيد الله عز وجل في ألوهيته معناها الطاعة فالذي يعبد الله على خلاف ما أمر هذا لم يطعب الذي يعبد الله على خلاف الطاعة فلم يطع لم يطع الله عز وجل كما أمر ولم يوحده ومن ثم أيضا تفهم جيدا أن توحيد الحاكمية داخل من هذا الحيثية في توحيد الألوهية توحيد الحاكمية أننا نرجع ولا نتحاكم إلا إليه سبحانه هذا من ضمن توحيد الألوهية ليس قسما مستقلا كما بينا فيما أذكر أمس أن بعضهم أراد أن يجعله قسما أو رأسا بذاته يعني على حدة قسم واحد لا توحيد الحاكمية أم لا نتحاكم إلا إليه داخل في توحيد العبودية لماذا لأن كلمة التوحيد تعني لأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعندما نعبد الله عز وجل على وفق الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذلك يعني أننا لا نتحاكم إلا إليه لا نتحاكم إلا إليه باعتبار أن الله عز وجل هو الذي يشرع ويحكم صر حاكمه من صفاء من توحيد الربوبية فنحن نؤمن بأن لا حاكم إلا الله عز وجل فهذا في أفعاله فهو داخل, داخل توحيد الربوبية لكن عندما لا نتحاكم إلا إليه فهذا داخل تحت توحيد الألوهية لا نتحاكم إلا إليه وهذا لذلك فسرنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبودية والخضوع والطاعة فالذي لا يطيع الله عز وجل أو يطيع غيره على حساب طاعته فهذا لم يحقق التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هذا طبعا توحيد الألوهية يقابله الشرك شرك الألوهية أن يصرف العبد شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى أن يصرف العبد شيئا من العبادات لغيره عز وجل ومظاهر توحيده سبحانه وتعالى في العبادة كثيرة جدا العبادة شأنها واسع من صلاة وصيام وحج وطواف ودعاء وذبح واستغاثة واستعانة ونذر وغير ذلك من أمور العبادة حتى الحلف الحلف يمكن أن يكون شركا أكبر ويمكن أن يكون شركا أصغر فالشرك الأكبر أن يحلف العبد بغير الله عز وجل معتقدا تسويته تسوية الذي يحلف به بالله فهذا شرك أكبر والذي يحلف بغير الله عز وجل ولكن على سبيل تعظيم المحلوف به لا شك إن إنسان يحلف بما يعظم لكن دون أن يسوي به ربه سبحانه وتعالى فهذا الشرك, الأصغر فهذا الشرك الأصغر من كل مظاهر العبادة التي أمر الله عز وجل أن تصرف إليه لا إلى غيره داخلة تحت توحيده داخلة تحت توحيده ثم إذا تبين لنا أن ثمت أعمالا فثمت أعمالا تقود إلى الشرك الأكبر تقود إلى الشرك الأكبر وانتسمى الشرك الأصغر الشرك الأصغر له ضابطان إما أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر مثل, مثل الشرك الأصغر يكون ذريعة إلى شرك أكبر مثلا التوسل التوسل بغير الله عز وجل التوسل بغير ما شرع الله التوسل بأولياء الله من اسألك بجاهي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بجاه الولي فلاني هذا ليس شركا أكبر ليس شركا أكبر خلافا قد يسقل في أذهان كثير من الناس هذا ذريع زد الحلف بغير الله شرك أصغر لماذا لماذا لأنه يقود إلى الشرك الأكبر كذلك الألفاظ التي توهم مشاركة غير الله عز وجل له ما شاء الله وشئت هل تستطيع أن تقول هذا الشرك أكبر قولوا لا هذا شرك أصغر لماذا لأنه يقول إلى يقود إلى الشرك الأكبر يعتقد الإنسان التسوية في المشيئة كذلك مظاهر الشرك الأصغر هي كثيرة الصلاة عند القبر لماذا نهى عن الصلاة عند القبر فذلك لأنه ذريع إلى الشرك الأكبر الرياء قال هل هو الرياء ذريع إلى الشرك الأكبر رياء شرك أصغر ولا لا كيف ت... هل نستطيع أن نقول أنه ذريع إلى الشرك الأكبر أ... أ... هو أن يتأمل كلامك أن يتأمل كلامك يعني مثلا الرياء شرك أصغر لأنه يقود إلى الشرك الأكبر من حيث يعني الاعتياد أن الإنسان إذا اعتاد أن يعمل العمل إلا للناس فيصير يعمل العمل هو الشرك هو الرياء اعتبر شركا لأن فيه صرفا للعبادة لغير الله يعني أنت تعبد تعبد الله لكن طامع عن الثواب من عند الله صح هناك فرق بين الرياء وبين ما ذكرناه مظاهر الشرك الأسهر كالصلاة عند القبر هو يصلي لله ويرجو الثواب من الله لاحظ فهنا راح يقود إلى الشرك الأكبر راح يفتح يكون ذريعة إلى أن الناس تصير تصلي إلى القبور وتعظم القبور لكن هل الرياء هل الرياء عبادة لله لكن يرجو الثواب من غير الله يعني هو يصلي لله لا من أجل الله تبارك لا من أجل الطمع في ثواب الله هنا يختلف الرياء عن تلك المظاهر التي يذكرونها فترى مثلا أنك تج عندما تجعل الضابط الشرك الأصغر هو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر إدخال الرياء يدخل من هذه الحيثية التي ذكرتها يمكن أنك تقول الإنسان لا يزال يصلي إلى غير الله لا يزال يصلي إلى غيره حتى يقود إلى هو أصلاً لا يصلي لغير الله يصلي أنا شو زين فقط كأن الناس ما أصلاً ولا يصلي لله ولا يزينه ما له واحد ترك صلاة عادي واحد ويل للمصلين الذين مع صلاه المسلم ما يصليش تماما عندما تقول تقولوا صليت الظهر اه يصليون ويصلي او يعني هذا كفر مفهوم لا يفعلها مؤمن يفعلها اكثر الناس يعني يكون في امر يخص ان يصلي للعبد هذه لا يفعلها مؤمن ان يصلي للعبد هذه لا يفعلها مؤمن يعني, يعني هذا هو الفرق اذا هناك فرق هذا الذي اريد ان اذكره للاخ يعني ثمة فرق يعني باش تجعل العبادة تقود الى يمنعك من العبادة لان تقود الى الشرك الشرك الاكبر هذا الشرك الاصغر ضابطه أن تأولى او يكون ذرياء الى الشرك الاكبر ضابط الثاني ان يفعل العمل يعمل العمل الصالح مثلا وهو يرجو ثواب من غير الله عز وجل يعني كمثال الذي ذكرته مثلا إنسان هو يصلي هو يزيل لصلاته ليس كمثل ذلك الذي لا يصلي ولكن يصلي من أجل أن يحصن دمه أو يحصن عرضه يعني يمنع نفسه من الطعن وغير ذلك فرق لا لا لذلك الشرك الأصغر يمكن أن نجعل الضابط العام ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر لكن إذ تسمية الرياء شركا أصغر إما أن نقول من أجل أن المرأة إذا اعتاد على العمل لغير الله يمكن أن يصير يشرك بالله تعالى في العبادة أو يمكن أن نقول أنه سمي شركا أصغر لأنه يعمل العمل أنه لا يعمل العمل أصلا إلا من أجل أن يحقي ندمه أي تسمية الرياء شركا أصغر بهذا الضابط الله تعالى يعلم كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هكذا أن الإنسان يعمل العمل الصالح لكن لا يشرك به غير الله هو لا يشرك بالله عز وجل أي في صرف العبادة ولا يصرف العبادة لغير الله لكن يفعلها ليحقين دمه أو ليمنع عرضه أو غير ذلك الجهاد كي يقال عنه مثلا جاري هذا شرك أصغر مفهوم هذا شرك أصغر احنا نقوله شرك أصغر لماذا لأنه قتل رياء لكن هل يقود إلى الشرك الأكبر هنا هل هو ذري على الشرك الأكبر مستبعد أو تجعل القسمة ثنائية وحدة عامة تشمل لك عدة صور وحدة خاصة تقول كل ما كان ذريع إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر أو تقول والنوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر الرياء كما زعوا نقوله في النفاق النفاق واش نقوله في النفاق النفاق ما هو ضابطه كل من أخفى شرا وأظهره خيرا هذا النوع الأول من النفاق النفاق الثاني الرياء يمكن أن تجعل هذا الله أعلم المهم لإرادة الحصر فقط لأننا نقول ذلك وإلا الشرك الأصغر ظاهره كثيرة وضابطها العام كل ما أدى إلى الشرك الأكبر كما يقود إلى الشرك الأكبر فيمنع منه من باب سد الذراع ويجعل الرياء الرياء شركة أصغر أيضاً لأنه في الحقيقة توفر فيه معنى الشرك صح لا تلاحظ بلي فيه معنى الشرك الرياء شيء أمر سهل فيه معنى الشرك يعني إنك تفعل الشيء لغير الله زوج تفعل الشيء لغير الله أي ليس طبعاً في ثواب من الله وإنما في ثواب من العبد أو تحقين دمك أو غير ذلك فيه معنى الشرك لغوي فهم فيه إشراك حتى المولى تبارك وتعالى وش يقول يوم القيامة صح مسلم وش يقول يقال المرائم وش يقول لهم الله اذهبوا إلى شركائكم من عمل عملا أشرك به غيره؟ فتركته هو الشركة يعني إنسان يصوم لا من أجل الله عز وجل إنما يصوم من أجل الناس يصلي من أجل الناس اذهب إلى فلان ويعطيك أجر فلاحظ أن الشرك هنا فيه معنى الشرك فيه معنى الشرك لكن لماذا تبرى الشركة الأسغر؟ لماذا اعتبر شركاً أصلاً؟ لأنه ما اتذكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله يعني لم يصرف هذه العبادة لم يصرف هذه العبادة كونها أصل العبادة لم يصرفه لله يعني هو ما صرف إلا من أجل سبب حق من دمه أو منع عرضه أو كسب مال أو غير ذلك يعني يفعل هذه الأمور من أجل ذلك فالرياء شرك في اللغة يعني خالص شرك في اللغة تام لكن في الشرع ريا ما نستطيع أن نقول هو شرك أكبر نما هو شرك أصغر من أجل أن الدليل قام على أنه ليس بكافر ليس بكافر فانظن باللي تقول الشرك الأصغر ضابطه أن ما كان ذرية إلى غير الله ما كان ذر إذا الشرك الأكبر أو تقول أن يعمل الإنسان عملا يرجو ثوابا دنيويا يرجو ثوابا دنيويا ولا يرجو ثواب الله يعمل العمل ولكن يرجو ثوابا دنيويا يرجو ثوابا دنيوياً وهو الرياء الذين نسميه نحن بالرياء الله أعلم مهم توحيد الألوهية هذا ضابطه أو نقول تعريفه هو توحيد العبادة أن تصرف جميع أنواع العبادات إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى وعندما نقول هو توحيد الله أو المقصود بتوحيد الله في العبودية والخضوع والطاعة المطلقة والطاعة المطلقة لكي نحترز من الطاعة المقيدة فعندما أنت تطيع النبي عليه الصلاة والسلام وعندما تطيع الوالدين عندما تطيع العالم هل أشركت بالله؟ هل أشركت بالله؟ لا أنك لازلت موحدا لماذا؟ لأنك لم تطيعه الطاعة المطلقة إنما آطعته لما لأن الله أمرنا بطاعته مفهوم؟ مثلا حب المؤمنين حب المؤمنين هل هذا ونحن مأمورنا بأن لا نحب إلا الله عز وجل صح. هل يعني هذا الشرك نقول لا لأن الممنوع هو الحب المطلق. الله عز وجل يأمرنا بالحب المطلق هو نحبه لأنه الله نحب الله عز وجل لأنه هو الله مفهوم؟ هذا حب مطلق لكن لماذا نحبه غير الله عزوج؟ لماذا نحب غير الله عز وجل؟ لماذا نحب غير الله, عز وجل؟ نحب غير الله عز وجل حبا مقيدا أي ما دام ليس فيه ما يبغض الله نحب الشيء لأنه ليس فيه ما يبغض الله عزوج إذا فحب غير الله تابعا أو حب غير تابع لحبه فحب غير الله تابع وطاعة غير لا تابعة لطاعته فهم مثلاً استعان أنا أستعين بك في أمور أنا لكن هل أستعين بك الاستعانة المطلقة أبداً إنما أستعين بك فيما تقدر عليه أنت فهم. لكن الأمور الاستعانة المطلقة في كل شيء نستعين بالله الخوف خاف أنت إذن الخوف الخوف المطلق هو من الله عز وجل نخافه سبحانه وتعالى لأنه هو الله نخاف عذابه ونخاف سخطه ونخشى من عقوبته لكن العبد لا نخاف ذلك الخوف المطلق إنما نخاف العبد في الأمور التي, التي ويقدر عليها نخاف العبد فيما يقدر عليه ولا نخشى العبد فيما لا يقدر عليه يعني العبد قادر الآن يقتلك لا أن يقتلك لكن أنت خاف من العبد أن يفعل بك أشياء لا يستطيعها فهذا هو الشرك نفهم كخوف كخوفي الناس مثلا من الجن كخوف الناس من العباد فيما لا يقدرون عليه نفهم لذا كان خوف طبيعي وخوف الخوف الطبيعي هذا مش يحرم خوف طبيعي كذلك مثلا على قول كنا قد بيننا في سورة كلمة توكل التوكل تكلمنا عنها في تفسير سورة المايدة التوكل طبعا بيننا انه التوكل ليس لا يجوز أن تقول توكلت على فلان وين كان بعضهم يقول يجوز أن تقول توكلت على فلان ثم توكلت على الله ثم عليك قلنا التوكل ليس مثل المشيئة وليس مثل كلمة الأخرى التي تكون تابعة لله تبارك وتعالى التوكل لا يصرف إلا للعزوز لأن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله هو التفويض ومنه الوكالة اللي ما أفتمع. كلمة الوكالة, ما أفتمع الوكالة الوكالة انك توكل انسان تقوله هاك دير كذا وكذا احنا نفوض الامر الى الله عز وجل في كل شيء كلمة التوكل هذه لها معنى خاص فلا تستعملها لغير الله عز وجل اما اذا اردت تتكلم قال اعتمدت عليك اعتمدت عليك في ان تفعل كذا ولم تفعل ما ليش لماذا لانك تعتمد عليه فيما يقدر والاعتماد على عبد فيما لا يقدر محرم فهذا الاعتماد على الله فيما يقدر إلا هو نسميه التوكل خليه خاص بالله عز وجل. خليه خاص بالله لذلك قولوا قولنا توحيد الله أو توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبودية والخضوع والطاعة المطلقة احتراز مما يستطيعه العبد فذلك لا يخدع لا يخدش في توحيدي سبحانه لا يخدش في التوحيد أنك تخاف إنسان فيما يقدر عليه خوف أنك تعتمد على إنسان فيما يقدر عليه تستعين بإنسان فيما يقدر عليه تستغيث بإنسان فيما يقدر عليه كالغريق يستنجب بشخص معين هذا لا يخدش في توحيد الله عز وجل لكن نحن نخص الخضوع والعبودية والطاعة المطلقة هذه لا تصرف إلى الله كذلك عبادات أمر الله عز وجل تصرف إلا إليه فلا تصرف إلا إليه كالصلاة وطواف والنذر والذبح وغير ذلك من الأمور التي ذكرنا هذا توحيد الألوهي نوحده سبحانه وتعالى في عباداتنا نوحده في أفعالنا فلا نصرفها إلى غيره والتوحيد الثالث أنواع التوحيد الثالث هو توحيد الأسماوس إذن التوحيد الأول تقر به جميع الخالق ينكرونها عنا التوحيد الثاني يختلف فيه المسلمون وغيرهم فغير المسلمين صرفوا العبادة لغير الله والتوحيد الثالث الذي وقع الخلاف فيه داخل أو بين المسلمين لذلك ثر العلماء قد أكثروا من استطراد والبحث في مسائل الأسماء والصفات لأن الخلافة حدث داخل المسلمين توحيد الأسماء والصفات معناه هو إفراد الله عز وجل ب... ب إفراد الله عز وجل أو الاعتقاد الجازم دايما نقول الاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلاء بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلاء متصف بجميع صفات الكمال ومنزه متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص هل هنحبس لبس يكفي يكفي هذا مهدي يكفي هذا شوف توحيد الاسماء والصفات والاعتقاد الاعتقاد الجازم بأن لله الاسماء الحسنى والصفات العلى متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص يكفي لا لا لا خلينا ذلك بعدها تجي في القوة عنه على باك بالليل الإيمان الإيمان بالله لكن أنا أتكلم بهذه كيش تعرض عقيدة الإسلام للمخالف واحد حبي يسلم الآن كيش تعرضها للعقيدة تعطيه مصدر التلقي اللي فيناها قلوا العقائد تبنى على هذه الأشياء وبعدين تبدأ تعطيه أول شيء تؤمن به أيها العبد الإيمان بالله والإيمان بالله له ثلاث شعب توحيده في ربوبيته وكذا اعتقده مفهوم لا أدري لا أدري كيف مهم أعتقده فطرة أن أنني أن هناك خالقا أشعر بأنه يدبر جميع أموري طبعا هناك أشياء تأتي بها تأتي بها النصوص لكن ابتداءا الإنسان يقر بأن تلك القوة التي أشعر بها تسيرني تلك هي الله يقول هذا والله الله, الله زوج الأرسل رسلا وأنزل كتبا يعرف عباده من خلالها نفسه يعرفوا بنفسه من خلال. الآن توحيد الألوية تفهمه تقول هذا لا يكفي، توحيد الربوبية هذا لا ليك ليكفي نعم لا بد أن توحد ذلك الرب في أفعالك. كيف؟ فأل تصرف عبادة من العبادات إلا إليه. مفهوم؟ ماشي. تدخلش تدخل تدخل في تفصيل. وسينادون أسلم تدخلوا شرك أصغر إيش كبار بس عشرين شركة أصغر إيش واحد من البلواب قال له يخليك ويروح. تخيل أول يوم تبدأ. والله أول يوم أسلم فيه تقول أساس تقديس بالك تبعوه مشكلة صاحة الآن توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات أن تعتقد أن لله اعتقاد جازم أن لله الأسماء الحسنى أسماءه كلها حسن زيد وصفات علا ماش يعني هي الأعلى ماش متصف بجميع صفات الكمال منزع عن جميع صفات النقص هل هذا يكفي قلت لم توحد بعد إنما أقررت بالله عز وجل شوف شون لكن لم توحد تقول وأنه متفرد في ذلك كله ها هو التوحيد أنه متفرد في ذلك كله أخذ مقبل ما وحدش صاح ولا لا ما زال ما وحدش التوحيد هو جعله واحدا التوحيد شمع ذا التثنية التثنية شوية شعر من يعني تنسوا التثنية جعله اثنين تثليث جعله ثلاثة عقيد التثليث، التربيع جعله أربعة وهكذا خميس جعله خمسة التوحيد جعله واحدا في هذا وحده وحده له الأسماء الحسنى وحده له الصفات العلاء ماشي. ثم تضيف بعدين من خلال القواعد تضفي على هذا الاعتقاد قواعد في الأسماء والصفات وقاعدة أهل السنة في ذلك كله قوله عز وجل له الأسماء الحسنى وقوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا شو معنى يلحدون يلحدون أي يميلون يميلونها ويحرفونها من اللحد تسمعوا باللحد اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد تتعلم ماذا اللحد تفضل ادخل شوف القبر جيد تميل القبر تدخله يعني تحفر تحت القبر وتدخله هذا اللحد والشق لغيرنا وش معنى على سبيل الاستحباب وشيء على سبيل الوجوب وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلحد لم يلحق شق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي وقول قاعدتهم أيضا قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير هذه الآيات هي قاعدة أهل السنة في الإيمان بأسماء الله والصفات أن له الأسماء الحسنة زد وأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولنا في دراسة هذا الأمر باختصار طبعا لا نطيل مباحث ثلاثة الأولى في ذكر قواعد في ضبط توحيد الله عز وجل في أسماء وصفاته ثانيا في بيان الفرق بين الاسم والصفة ثم نختم ربما ما أظن عن هذا تقسيم صفات الله عز وجل أنواع صفات الله عز وجل أقول تقسيم أنواع صفات الله عز وجل يمكن أن نتعرض في هذا المبحث إلى ثلاث أمور تضبط كيف نؤمن بأسماء الله والصفاته هل هكذا تؤمن بأسماء الله والصفاته قالوا لا هناك ضوابط وقواعد قررها العلماء على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمبحث الأول شو هو القواعد قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان باسماء الله والصفاته قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته بعض هذه القواعد ترونها مبثوثة في القاعدة أو في الرسالة التدمرية من أعظم يعني ذكر سبع قواعد هناك ترون مثلا في الأصفهانية هي من أحسن الكتب في ذلك وإن كان الأصفهانية يعني ثقيلا وعنما تحتاج إلى فك عبارات وتحتاج إلى تهذيبها فشيخ الإسلام من تيميا أعطى قوة في تأليف ذلك حيث رد على منهج المؤولة والمحرفة على, الك... الطرق على الطرق الكلامية الطرق الكلامية استعمل كثيرة من قواعدهم لنقض معتقدهم وإثبات منهج أهل السنة والجمعات إذا نبحث الأول هو في القواعد التي تعينك على فهم وضبط أسماء الله وصفاته فالقاعدة الأولى هي قول أعلمائنا يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يجب اثبات ما اثبته الله لنفسه يجب اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولو قلنا اثبته الله لنفسه تكفي لماذا لأنه ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم داخل فيما اثبته الله ماذا ما نقول لك مثلاً حرم الله عز وجل كذا ونجيب لك الحديث من السنة نجيب لك الدليل من السنة لأن الله عز وجل قال ما يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده لا يأتي بشيء بالوحي إن هو إلا وحي يوحى فلكن معلش دائماً يذكرون ذلك إثبات ما إثباته الله لنفسه نفسهyor وثباته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكيف ولا تعطيل غير تكيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وذلك لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره أعلم بنفسه والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق به فتسبيحه هو وتسبيح الرسل له أعظم ثم لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره زيد ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به فهنا تنزيه الله لنفسه أوشك ما قلت تنزيه الله لنفسه وتنزيه رسوله عليه الصلاة والسلام لربه يعد أعظم تنزيه أما تنزيه لنفسه من أين الدليل يعد أحسن تنزيه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم مستحيل الله عز وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه نفسه وسلام على المرسلين لماذا؟ لأن المرسلين هم أعظم من نزه الله وسبحه والحمد لله رب العالمين أي أنه لم يتصف إلا بصفات الكمال ولم ينعت إلا بنعوت جلل لذلك دائما ترى هذا الربط بين الآيات الأخيرة من سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون في إشارة إلى أن التسبيح هو سبحانه أعظم لنفسه أعظم تسبيح زده وسلامنا على المرسلين لأنهم سبحوا الله عز وجل أعظم تسبيح والحمد لله رب العالمين أنه لم يتصف إلا بصفات الكمال ولم ينعت إلا بنعوت الجلال طيب, طيب الحمد لله رب العالمين يعني لما يحمد الله تعالى نفسه ذلك لأنه عالم أن غيره لن يستطيع أن يحمده مستحيل يحمد الإنسان ربه كما حمل الله عز وجل نفسه ودائما نقول إخوة تخيل لو أن الله عز وجل تخيل هو مستحيل قد يغفل عن أعمال تعملها أو ينسى الأعمال تعملها تعمل أعمال وانت خايف ربما هذه ما يكتبهاش تعمل أعمال صالحة وتقول ربما هذه تفوت لا تكتب ولا تحفظ يضيع العمل صور لو عندك رب يظلم مشكلة يظلمهك فالله عز زوج الحمد نفسه قال صفات الكمال يعني لا يظلم شيئا وما كان ربك نسيا ولا يضيع أجر من أحسن عملا إن الله لا يضيع أجر المصلحين وما يعجب عن ربك قالوا ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر حاجة ما تضيع شوف ذرة ذرة نمل الحمراء تلك الصغيرة هذه دي دير عملتها خير ما تضيعش فأنت تحمد الله عز وجل على أنه متصف بهذه الصفات يعلم كل شيء يعلم كل شيء دقيق الأمور وجليلها كبيرة وصغيرة فأنت تعمل مرتاح وتترك لا لا لا لا لا لا تترك سيئات لأنك تعلم أن الله عز وجل يعلم هذه الأشياء دقائق الأمور صغيرة حتى حديث النفس أحيانا ربما تسترسل في حديث هكذا تسترسل في حديث نفس تحدث نفسك بمعصية تتخيل نفسك في معصية تتذكر أن الله عز وجل أن يعلم السر وأخفى يعلم السر ذلك فتقف فتقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنا متصف بهذه الصفات العظيمة تصور قوي على كل شيء قدير تصور لو أن لو ربنا لا يقدر على كل شيء تبقى دائما كيف يريد توكل هذا الحقيقي على الله لكن أبقى باللي كيف نعبر لا تستطيع أن تعبر قادر على كل شيء كل شيء قادر يعني الشيء العظيم العظيم يجعله في لحظة حقيرا وصغيرا والشيء الصغير الحقير يمكن أن يجعله في لحظة في رمشة عين عظيما وكبيرا فذلك الإنسان عندما يتأمل صفات الله عز وجل يدرك لماذا دائما يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين سورة الفاتح الحمد لله رب العالمين وفي آخر سورة الصفات الحمد لله رب العالمين عندما يدخل أهل الجنة الجنة هذا يقول الحمد لله رب العالمين وقضية بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فصفات عظيمة تامة كاملة لا يشوبها نقص لا يشوبها نقص ولا يشوبها ضعف فهذا لابد نثبت لله عز وجل هذه الصفات على هذا الضوء أن ليست صفات نقص ليست صفات نقص ماشي من غير تحريف ولا تعطيل التحريف هو والتعطيل هو تعطيل المعاني أو بعضها يعني فرق بين التحريف و مش قلنا تحريف ولا تعطيل التحريف والتعطيل شو الفرق بينهما شو الفرق بينهما بين العام والخاص يعني الفرق عموم وخصوص يعني لا شك أن التحريف تعطيل إنسان عندما يؤول لك صفة أو عطل المعنى الحقيقي إذن كل تحريف تعطيل لا شك إنسان عندما يؤول لك كلمة هذا وعطل المعنى الحقيقي فالتحريف هو التأويل التحريف هو التأويل ماشي والتعطيل هو لا هو النفي أصلاً أن ينفي ينفي صفات الله أو بعضها ينفي صفات الله أو بعضها والتفويض تفويض المعاني تفويض المعاني مو الحقيقة داخل وين وين داخل في التعطيل لأن في التعطيل دا ما حرف جي واحد يقول لك يد. يد يد الله واحد يقول لك القدرة هذا وش ده حرف الله عزيز يقول يده ويقول له قدره لأخر قال لك لا يد لا ندري معناه وايش دار هذا عطل مفهوم فالتفويض تعطيل تفويض قصدي تفويض المعاني ليس الحقائق اما حقيقة الشيء وكيفيه الشيء هذا تفويضه السلف أنا من غير لذا قلنا من غيري تمثيل ولا ولا تكييف ولا تمثيل التكييف والتمثيل شو الفرق بينهما التكيف أن تكييفها وليس بالضرورة أن تشبهها بشيء أن تشبهها بشيء ما تكييف تقول صفة الله يد الله هكذا بس لم تشبهها بأي شيء كيفتها قلت هكذا مفهوم أما التمثيل لا أنت تقول يد الله مثل يد المخلوق مفهوم إذن التكييف أعم التكييف أعم التكييف أن ت تكييف يقول يد الله على هذا النحو تصور مثلا يجي يجره انسان يقول لك يد الله يد الله مثلا هو سيصورها لك مو بالضروره تكون مثل يد المخلوق مو بالضروره هذا كيف كيفها ويقول لك يد الله بمقدار السماء اي حق لا حق تقول هذا الكلام يد الله مثلا قدر السماء هذا لا يليق اما التمثيل فان يقول يد الله مثل يد المخلوق هذا هو التمثيل الفرق إذن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله عليه الصلاة والسلام من غير هذه الأمور الأربع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل مفهوم إن شاء الله. وقاعدة ثانية نجري نفي ما نفاه الله لنفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هل يكفي؟ يكفي؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يكفي هذا بد أن تزد كلمة مع إثبات كمال ضدها مع إثبات كمال ضدها خلال النفي المطلق ليس فيه مدح تصور فلان ليس بجاهل هذا لهش جاهل صح. لم تثبت له كمال العلم ولا لا لم تثبت له العلم واحد لما يجي يقول لك مثلا الله عز ليس بعاجز اي ماشي صح. ليس بعاجز كلم حق لكن لابد أن تعتقد كمال الضد تتعالى العجز لقد يقول يقولك الله ليس بعاجز لا لي يعني أنه على كل شيء قدير الله ليس بجاهل لا لي يعني أنه بكل شيء عليم بد في النفي أن تعتقد كمال الضد إذن شفت التوحيد الأسماء الصيفية على هذا الضوء شي كما تحب أنت لازم كما يحب المولى تبارك ومن هنا وش نقول؟ نفي الموت يتضمن الحياة فهمتوني نفي الموت لا يتضمن الح... اثبات الحياة لا اثبات كمال الحياة نفي النوم لا يتضمن مثلا القيومية لا يتضمن القيوم بل كمال القيوم احنا في العباد بالك مش عباد. عباد هو نايد وراقل نفي النوم عنه مجازا وإلى ونائم صح في الله الزوج نفي النومي لا يقتضي كمال القيوم لا يبدأ تقول كذا ك... كمال القيوميه ماشي في القاعده الثالثه اسماء الله وتذكرك وت... صفات الم... التي تذكر على سبيل المقابل كان صفات لا تذكر هكذا أحادية تذكر ثنائيا ثم تقول تدخل الله عز وجل وتشكط لا لازم تقول والدار النافع مفهوم مثلا تدخل الله المذل وتشكط صرور المذل المعز نفهم؟ هذه الصفات لا بد تذكر بما يقابلها كان الصفات لا بد تذكر بما يقابلها أو بل أغلب الصفات لا تذكر أسماء الله غالب لا يذكر بما يقابلها تقول العالم وتسكت الحاكيم وتسكت الرحيم وتسكت هذا الفرض حتى الصفات لكن النافع والضار أصلا ليس من اسماء سبحانه النافع ولا الضار وهذا سيأتي ماشي شي سيأتي قاعدة ثالثة يلا يلا أسماء الله صفاته سبحانه وتعالى توقيفية توقيفية فلا يثبت فلا يثبت إلى ما أثبته لنفسه أو ولا ينفى ولا ينفى إلا طبعا كما سيأتي على الضوء القواعد الأخرى لا يثبت إلى ما يثبت هو لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك دائما لأنه أعلم بنفسه من غيره ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره القاعدة الرابعة كنا قد رأيناها في مثالا أو كنا رأيناها قاعدة تحت الأصل الأول وهو التوقف في الألفاظ المجملة التوقف في الألفاظ المجملة لابد أن تقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد ثبوتها ولا نفيها فلفظها يرفض لفظها يُرفض ومعناها يستفصل عنه ومعناها يستفصل عنه فإن كان معناها حقا أثبتنا المعنى ورددنا اللفظ نقول اللفظ لم يرد عن السلف وإن كان معناها باطلا رد اللفظ والمعنى معن وضربنا على أمثلة ضربنا أمثلة على ذلك مثل الجهة والمكان والحيز وأي كلمة حتى كلمة حد نذكرين كلمة الحد وإن كانوا يريدون أنه سبحانه وتعالى محدود بمعنى أنا محاطم به، فهذا معنى باطل. أما بمعنى حد إذا الحد الذي أثبتوا أثبتوا أنه لا ليس حالا في خلقه، أنه لم يحل في خلقه سبحانه وتعالى. فهنا نثبته، لكن المعنى نرفضه. يعني في حد بين الخالق والمخلوق. فهم؟ حتى لا يقال بالحلول والاتحاد الذي قال به الباطني. القاعدة الخامسة قطع طمع إدراك حقائق الصفات قطع الطمع عن إدراك حقائق الصفات قال عز وجل ولا يحيطون به علم لا يحيطون به علما الإنسان يتميز أو السني يتميز عن أهل البدع بهذا لماذا خاض علماء الكلام فيما خاضوا فيه حتى دخلوا في طوفان الشكوك كما عندهم كما يقول ابن القيم رحمه الله في صواق الموسى يقول لك الشاك فيهم هو الحاذق الذي يخوض في إدراك حقائق الصفات عن مولة تبارك هذا هو الحاذق عندهم لكن آلم آلهم إلى الشك والحيرة بل بعضهم وليذ بله كفر بشر المريس يقول لكم ترك الصلاة أربعين يوم أربعين يوما يترك الصلاة تصوى علاش حيرة يقرأ في الإثبات كذا ويقطع ويقرأ في النفي كذا أهم شكته الحيرة ووضع اللحاف على ذاته ودخل بيته أربعين يوما لم يخرج ما صلى ركع حيرة خلاص حار فبعضهم يأذ بالله يعني وصل به الحد إلى المرق من الدين وترى مثلا يأتي إلى بيع بيد بيع فيما أذكر فقال له غير هذه الآية ويقول عز وجل الله موسى تكليما قال لازم تكتبها وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى على البشبش في اللي اللي كلم هو موسى والله هو المكلم فقالوا نعم عادي ما تكسلش راسك اين ماذا أفعل بقول عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه مكش ندير لها هذه صار ليش تقول وكلمه وربها قال له إذ... فبكى صار يبكي ودخل بيته ترك الصلاة طبعا أمس تحدثنا عن أمره ومن تهينا منه ومسألة كلام الله يوحنا الدمشقي ورحنا في صار لا لا يعني أجبناها بصادت ماذا بسبب بسبب على علاش لماذا تحدثنا أمس عن المعتزلة عندما قالوا بخلق القرآن قلنا ولو كان عذرهم فيما يذكر لا يقبل عند الله بالليل يتحدث في دين الله هذا ما عندوش عذر قلنا زعماء سوغوه ألبسوه بلبس شرعي قال لك وكما قولوش بأن كلام الله عز وجل مخلوق يصير يستدل النصارى بأن عيسى عليه السلام كلمة الله منه هذا ليس عذرا سأقول تكون من الأبعاد تاع خلق القرآن تسبب الإمام أحمد يقف تلك الوقفة وابتولي ابتلاء شديدا ودخل السجن وجلد حتى مات من جراء جلدي صحيح أن أخرج من السجن وضل لكن بقية الآثار تعال الضرب هي التي تعمل فيه وكالمعول حتى مات رحمه الله تعالى فقلنا أبعاد احنا ربما تخفى علينا ربما تخفى يجيك مثبت يقول لكم ما ديروا مش مشكلة كالأمر مخلوق ما زالكم هنا يعني. هو جاهل لماذا يكفي يكفي أمر واحد أنها حق الله يكفي هذا حق الله واحد يجي يقول لك فلان ما يتكلمش عيب لا ماشي عيب حتى المولى تبارك وتعالى يعني لما بين صفة العجل أنه لا يستحق العبادة وش قال أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا يعني ما يتكلمش يعني من صفات النقص في الإله ما يتكلمش إذن هذا حق الله واحد لو سبلك أمك أو أباك ربما قمت قومة لا تقعد بعدها فكيف إذا سب تاهم ربك بالنقص ما يتكلمش تانيا أبعاد قاعدة احنا عندنا كلنا نسلم بها كل مخلوق ناقص صح كي منا صح كل مخلوق ناقص ما يبحثوني عن مخلوق ليس بناقص مدى مخلوق ما مدى ناقص بينا. حاجة أقلية مدى مخلوق مدى ناقص خلق خلق خلق ما أنت هم نات شو مثال بعض الناس ربما يجي يقول لك الله على كل شيء قادر على كل شيء قادر متيقنا هيموت شوف صح على كل شيء وش حبي يديروا مشاكل بعض الناس يقول لك هل يستطيع هذا سؤال لا يجوز لنا نسأله إلا على سبيل هكذا مناظر شوش قالوا علماء كم هل يستطيع ربك أن يخلق مثله هذي مولتش أصول الاعتقاد هذي ولات أصول الانتقاد تقول له هذا سؤال باطل لماذا؟ شوف شوف الموقف الأول الله. شوف عادي تقعد له أنت هادئ شوف فيه قل له سؤالك, سؤالك فاسد خلت تقوله لا يستطيع قلت تقوله لا يقدر أعوذ بالله الله على كل شيء قادر قلت تقوله يقدر تكون كذبت تعلبك على قلت سؤالك خطأ قول سؤال كذا. ما دام قلت هل يستطيع أن يخلق مثله. ما دام هذا يخلق وهذا مخلوق. إذا ما مثله. مفهوم؟ كشيء يكون مثله راح يخلق. تف تفقنا. له باللي ما دام قلت إن الله يخلق مثله. هنا بطلع السؤال تاعك باطل فاسد. ما دام قلت مثله. معناته ما, ما يقدرش. مستحيل. هو مخلوق مستحيل يكون مثله. لا جزءاً. هذه كلمة مثله ما كاش منها هاد. تفهم لا لا دام مخلوق ما انت موش مثله مفوق اذا كنت اسألتك دوك سؤال دلني على مخلوق موش ناقص وش تقول لي يكفي انه مخلوق مخلوق ما انت احتاج الى غيره صح ناقص والناقص والناقص يعي شبه النقص لا يصلح لكل زمان ومكان القرآن لو قلت مخلوق ناقص وربما يجيك ناس من بعد يقول لك لا يسرح لكل زمان ومكان كان المخلوق نقص فتتسدل ذلك الباب له لا كلام الله صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف ما شاء صفة صفة من وصفات الله عز وجل تامة وتمت كلماته ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام مستحيل ما تكونش مواتية لكل عصر فأنت تشوف الأبعاد التي كان يرمي عليها عائل السنة ماذا ما نحن نشوف ربما الله ربما هناك أسباب أخرى لا, لا نستطيع أن نضع أيدينا عليه هناك أسباب أخرى لا شيء من بينها أن حق الله من بينها أن تقود إلى فتح باب شر فوقفوا تلك الوقفة لا تمنع مثلا لما تصيب الإمام الشوكاني مثلاً في إرشاد الفعول ويتعرض لها قلنا بعض العلماء الأصول مفروض ما كانوا يتعرضون لمسائل في اللغة مسائل في الاعتقاد مسائل في الـ في الـ في البلاغه ما ينبغي هو تكلم عن مساله كلام الله في ارشاد الفحول بعد ما تحدثوا جابوا جابوا جاب في الاخر يقول لك وين في الحقيقة مسألة لا طائلة تحتها والسلام تدخل صح لا طائله يديلك شبهه على شرط شبه. تقولوا لا لهب اعتقاد ان الله عز وجل يتكلم واعتقاد ان القرآن كلام الله يدل على كماله يدل على كماله وعلى تمامه الانسان لابد لا تغلد واجده من قاعد شيء هو لا يحيطون به نعم ايوه قطع الطمع عن ادراك حقائق الاسماء والصفات نعم القاعدة السادسة صفات الله عز وجل تثبت على وجه التفصيل وتنفع على وجه الإجمال هذا ايضا تعرضنا اليه في قوان ليس كمثله شيء هذا اجمال في النفي وهو السميع البصير تفصيل في الاثبات تفصيل في الاثبات انتهى اذا صفات الله تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الاجمال تقول ليس كمثله شيء هذا اجما وهو السميع البصير هذا تفصيل في الإثبات أما نفي لو نفيت تفصيلا هنا خالفت منهج القرآن ومنهج أهل السنة تنفي على وجه الإجمال آه, على وجه التفصيل كما قال بعضهم إن الله ليس ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله لو قيل ل... لأفصح العرب صف لنا العدم لا وصفوا بهذا الطريق العدم هذا تفصيل في النفي يقودك إلى متاهاتك في الإنسان لا يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصر يعني نثبت له السمع البصر من غير مشابه للمخلوقين انتهى الآن ما تخدشت تبدأ تدخل في التفصيل في النفي فهم. يسمع لا كما يسمع خلقه السلام سابعا صفات الله عز وجل صفات الله عز وجل كلها صفات كمال فلا نقص فيها بوجه من الوجوه فكل كمال هو أولى به كل كمال هو أولى به وكل نقص كل نقص أولى بأن ينفع عنه، وعد، فكل كمال فالله أولى به، وكل نقص فهو أولى أن ينفع عنه، الظل صفة نقص من فيه عن الإنسان الصالح الإنسان العاقل، فالله أولى بأن ينفع عنه، فهم والكمال أولى به. فالله عز وجل أولى العلم قدرة السمع الحكمة الرحمة فالله اولى بكل كمال من هنا تدرك خطأ كثير من الناس ربما وهو يحدثك يقول لك يا أخي اغفر لأخيك اغفر لأخيك اللهم أدراك يغفر انت ما تغفرش هذا يبقى قلب كانوا يقول لك تأولى بالمغفرة لا لا انت أولى بالمغفرة. لا لاش نقول لك يا أخي اغفر وتعبد الله عز وجل بصفة المغفرة فالله يحب أن يغفر العبد لأخي كما هو يغفر فما تقولش يا أخي الله عز وجل يغفر وهو القادر على كل شيء وانت ما تغفرش شو انت أولى بالمغفرة سهل هذا مهم أيضا في احترام مثل أو في تعظيم الله عز وجل هذا التعظيم وإطلاق هذه الصفات على هذا النهج قائد الشحانة الثامنة كل اسم ثبت لله عز وجل تضمن صفة ولا عكس كل اسم ثبت لله بعد الشرق تضمن صفة ولا عكس مفهوم القاعدة اسم السميع تثبت بصفة السماء بصير تثبت بصفة لكن الصفات لا تثبت بها الأسماء فمثلا المولى تبارك وتعالى أنزل أنزل القرآن ما قد من أسمائيل منزل القرآن ولو فتحنا هذا الباب كما فعل بعضهم الباقلان يقول بعض الذين أصنفوا أثبتوا أربعة آلاف اسم لله أي شيء من أسمائه هازم الأحزاب ومن أسمائه مجرس السحاب، ومن أسمائه أبريشا فوم، أي شيء يجب لي أي صفة في القرآن أو السنة يثبت بها اسم؟ وهذا لا لماذا؟ لأن الصفات لا تثبت بالأسماء، والعكس صحيح. الأسماء نثبت بأن صفة. فكل سمين تضمة نصفة، والعكس. القاعدة التاسعة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. هذا معروف. الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فهم هذا؟ ماشي. شو معنى الكلام؟ كما أننا نثبت لله ذاتا. لا تشبه دوات المخلوقين، فنثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. المفروض ما فيش مشكل. تشبه القاعدة التي بعدها العاشرة. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فمن أقر بصفات الله كالسمع والبصر والإرادة والحياد ينبغي أن يقرأ أيضا. بصفات الغضب والرضا والمجي وغيره. فإن قال لا أنا أقر بالصفات السمع لكن السمع لا يشبه صفات المخلوقين فنقول أيضا هو يغضب ولكن غضبه ليش به غضب المخلوقين المفروض هكذا تسير عليه في إثبات أسماء الله وصفاته وهذا التناقض من أعظم الفرق تناقضا على الإطلاق هم الأشاعر معروفون بتناقضهم يثبتون أشياء وينفون أشياء بخلاف مثلا الجهمية نفوا كل شيء خلاص. لكن هؤلاء يثبتون شيئا وينكرون شيئا آخر فوقع في التناطق قائدة الحادية عشرة ما أضيف أرجو انتباهنا ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن مش مات بائن منفصل شما تعمل بقين؟ أعطني الدليل ما أبين من الحي ما أبين من الحي فهو ميتة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميتة يعني دوك تحكم شفتك دعا بيش كاش خروفك دعا عجبك بزاف عجبتك الرجل تاعو عجبتك الرجل تاعو حكمته وقد اخطعته وقدت شوية تاكله حرام لماذا أبينا؟ من الماء قطع من الباهيمة ما أبينا من الباهيمة وهي حية فهو ميتة بكري كانوا يديروها عاد ما مليهم ربما ينباب أولى بكري النبي عليه الصلاة والسلام لما راح للمدينة وجدهم يقطعون أليات الغنم الغنم على البدك أليا بك الذنب بتاعها زاكار فيها شحمة هكذا أنا كل أحد باطل ما أنا أقولوش شحمة هكذا يقطعوه يمسكوها هكذا و... ومنيح عيالات الغنم يعني اللي عرق النسا آه كان أمراض منيح لها على شو اللي عنده عرق النسا يي يروح سحب مشي تاعنا الغنم تاعنا لو ويدرس زوبيات هاي اللي يتعال غنم هذي هذي اللي هذي ما أمراض ت تروح ماكترخت تصب داخل كانيطات طعات و... وتصب بالهذا بونتات تصب وش تحب داخل الكل تقليها تصب <تصفيق> هي لعجب ثمان سن ما تأكلش تسا فيه الأجيب تسا ذكا تعال هيا تعال تعال السحراء تحكي تقطعها تعتبرها بإذن الله تعال تولي تولي باهيمة ما أبينا من البهيمة ويحيا فهو ميدع أبينا فهم. تسمع بالطالق البائن طالق بائن بينهم صغرى بائن بينهم كبرى أي خلاص منفصل فما أضيف إلى الله مما هو غير بائن مما هو غير بأنه غير منفصل فهو صفة له فهو صفة له غير مخلوق غير مخلوقة فهو صفة له غير مخلوقة وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه بائن عنه فهو مخلوق مثاله سمع الله بصر الله قدرة الله هذه ليست مخلوقة بل هي صفات لكن ناقة الله وبيت الله هذه مخلوقة إذن لي إضافة إلى الله عز وجل صفة ليس كل مص في إضافة شيء إلى الله تقول لي هو صفة أما روح الله عيسى روح الله من أي النوعين تدخل نوع الثاني الدليل لأن الروح الله عز وجل خلق الروح فهنا مشير من الله يعني روح من الله بمعنى ابتداء يعني انفصلت منه سبحانه بل أنه كما يقولك زعماء أنزل الله عز وجل من السماء من السماء مثلا ماء منها شمعت ماء من صفة له أي منه أي مصخر من عنده سبحانه وتعالى إذن هنا من ليست للتبعيد ولكن للابتداء روح منه ليست للتبعيد ولكن للابتداء أي ابتدأت هذه الروح من عنده الله عز وجل خلقها هو فهذه الروح الله خلق الروح فأضافها إليه عز وجل في مقام عيسى لماذا في مقام عيسى لأنه أرسل جبريل بأن ينفخ الروح فيه على غرار خلاف العادة لأن نحن نعرف أن العبد يعني خلق على هيئة عامة يعني يكون علق مضغى إلى غير ذلك ثم يأتي المالك فينفخ فيه الروح فيسأل الله الزوج الأشاقي الأنشايد يكتب عمله يكتب بخلاف مثلا عيسى عليه السلام جاء الملك فتمثل لها بشرا سوية وخاطب يعني روح من الله عز وجل يعني كانت له خاصية انتهى زد ايه دا هو روح الله زد كان اشياء ينسب يضاف الى الله عز وجل يمكن اعتباره صفة اروح معنا القاعدة هي الوقت مش عندنا در نازم نكمل بلا شرح القاعدة الثانية عشرة صفات الله عز وجل لا يقاس عليها صفات الله وأسمائه لا يقاس عليها بين هذه ما الفرق بين الجود والسخاء الجود والسخاء كين فرق كين فرق كاش فرق الجود والسخاء والكرم كين فرق من أسمائه الكريم من أسمائه الجواد من أسمائه السخي صح ولا لا لا يقاس الرحمة والرقة والرفق متشابهة ولا لا رحيم نعم رفيق لا اه الشفقة رفق كاين شوف الرفق والرحمة والشفقة كلمات متقاربة رحيم اسم رفيق اسم شفيق لا يمكن ان اقول لماذا لان صفات الله واسمائه لا يقاس عليها لا نقس لا نقس على اسماء الله زد اي لا تثبت بالقياس سبحانه عددنا رابعة تالتة عشرة. آي الله ثالثة عشرة. باب الأخبار أوسع من باب الصفات. وما يطلق عليه من الأخبار سبحانه لا يجب أن يكون توقيفيًا. باب الأخبار أوسع من باب الصفات. يعني عندما تكون تخبر عن الله عز وجل ليس ول ليس بالضرورة أنك تعتقد أنك تصفه بذلك الصفات التي جاء. القرآن بها والسنة لا كقول العلماء عن الله الزوج الموجود موجود هذا باب الإخبار ليس باب الصفات ليس صفة أو قولهم عنه قديم وإن كان اللفظ الشرعي شو هو الأول الأول الذي ليس الأول حتى الأزلي ليس صفة هذه يقولها الناس الأزلي بمعنى الأول والأبدي بمعنى الآخر تقول الآخر تقولش الأبدي مفهوم؟ لكن عندما تقول أبدي تقوله في مقام الإخبار في مقام البيان والشرح وباب الشرح والبيان والإخبار أوسع من باب الصف فمن باب أولى باب الترجمة بعض الناس ربما يأتي يقول لك مثلا الله هو يشوفنا سبحان. يقوله ما يجوش تقول شوفنا كيف يقوله كي طور حياتك تنظر بالدرجة غير وصلت يشوفنا تقول لي الله يرانا ترجمة عادي يشوفنا فوم ما ركشت تثبت لله صفات ما ركشت تثبت لله صيفة. هذا باب الإخبار هالترجع ما في باب الإخبار عادة تخبر فوم ولا لا هذا ما في حد يحب الناس خاص خاصة الأغلب الجاهلي دلادش جي يقول ما بتشوف شوف نعم نعم جاب لي ربي جابك ربي طبعا شكون تجابك جابك أنتَ ولا جاب لي ربي لا جاب لي ربي عش في صيف نقص استعماله في مقام الظن في مقام الظن المرجوه والله عرجاب لي ربي أنتَ شغل حاجة اللي ربي أعطاني علم هو اسمع كأنه الله عز وجل أعطاني دك علم خرج مشي هو سال لا ما بق جاب لي ربي أنتَ علاش تدخل غير في مقام الظن باش ما في مقام اليقين قال ما شاء الله والله أرجو جاب فسأتي جابها ما تسمحها هذه ومرك ما تسمحها والله الحمد لله جابها لي ربي سبحانه لا لا فائدة جابها لي ربي سبحانه فهو في مقام الظن فقط جاب لي ربي انتا ماشي وطلع بلي مشي علاش تقول جاب لي ربي هنا فلذلك استعماله هنا خطأ علاش فيه نقص تستعمله في مقام النقص لكن انت جابك ربي مش كم ما لا جابه فيش مشكلة لي أتى الله عز وجل نفهم في مقام الإخبار أوسع في مقام الصفات يعني الإنسان ما هو يقول بهذه الصفة من صفات الله عز وجل التي يدعى بها أو التي يحلف بها وجايبان الله مستحيل هذا الإنسان آخر قاعدة هي صفات الله عز وجل لا حصر لها لماذا؟ علاش؟ صفات الله لا حصر لها لأن أسماء الله لا حصر وكل اسم يدل على صفة وكل اسم يدل على الصفة طبعا كان مفترض رقائي طبعا هذه عندما تؤمن بأسماء الله وصفاته أيها المسلم آمن بها على هذا النحو لا تؤمن بها على ما يروق لك أو على ما يلقى في نفسك وغير ذلك